الحمد لله محمده والتعيمه والتعطير أعوذ بالله من شرور أنفتنا ومن طيئات أعمالنا ونهجب الله طرام ذلك ومن نظل فلا هادر أشهد أن لا لا هل الله طحبه لا شريف له لا اله الا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ان المستضاء هديه الى يوم الدين اما بعد فقد علم تبارك وتعالى إِنَّا لَنْقُرْ إِلَيَّا الَّذِيَّ آَمَنُّ في حياة الدنيا وليوم يطول من أشهاد وَلَمَا لَا يُنْفَعُ الضَّالِينَ مَحْزَرَتُهُمْ فَلَهُمْ اللَّعْمَةُ وَلَهُمْ سُنْيُّ الله هذا ععد من الله عز وجل وان ينفر نصدر وان ينفر من الذين آمنوا ننفرهم في الحياة الدنيا في ان ننفر في الآترة فالواء مطمئة الله عباده في الآخر. لأن يسيب على جوهه وبحله الجنة، أن الدنيا، فقد يقول فيه بعض الكلام أو بعض المقصود، كيف يقول واحد يوحش بنفس أبطالهم من قومه المؤمنين في من الأوقات غير من فتنين ونرى عصلا قذبوا وعصلا قمدوا وعذبوا من قد قتلوا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم تخبرتم فطريقا تذبت وحريقا تقتلون من الأنبياء وعطل فقم عذبه وعطل فقم جوعه وتردده فقم عذب المؤمنون وعمقه في غياه بالسجول ومعتقالات فمن هنا يتجهتك الشيطان فيدخل من الوحيد فأنا وعد الله للأسن وأتباعكم بالموت ما الله أبوها بأن ينطروا الوطن وأن ينطروا المؤمنين فالأسنة والهجائن تلاققهم والآلام وأن يراء الإيداء للتعديد قدوا بهم فهل تحقق واحد الله نحاول الشيطان ان يوقف وان يتجسد لكي يوصف ان نؤلم عن ذلك لا بد ان نعرف ما النصر ومن النصر على اتغلبت معطف من دائم من ماذين القطاب منكرن يخلو على هذا المعنى لان انه لا يقول ان من منتقرا ان اذا تحمل على عدوه بما ذقت من دائم من ماذين هكذا يتطور نفير الأولاد انها معادة من المؤمنين تحلى الكفار ولكي تنير المؤمنون من تؤمنين لا بد ان يتغنيه على أعدائه وان ينتقر عليه في هذه فهو عند كثير من الناس هو الهجيمة والهجيمة المكره وهو الذي يقول طاقبه المغنوبا مهجوما قالنا الله لم تنقر هذا المعنى أبدا فلم نقر الذي يتطوره الناس إلا نوعا واحدا من الناس من يقل في ملازوم القدال لكن الانتفار وانتفار الإيمان وانتفار العقيدة ومطاع الامتال خالطا على الحق واتقا وعلى عقل ذاته ويقيمه هذا هو الانتفار الحقيقي الانتفار معرفة منكم. أنا في أرضه، هذا هو أدلنا، هذا من التصور عمل عظيم، ومن عارض هو التصور الحقيقي الذي مع الزمن، والذي ينتشر مع العلم والعلم. فهكذا لابد ان نتهم معنا لانفطار كتفين من المواقف ينهجم من الناحية المادية يات الله انتم حققك قد انفطر انفطروا على انفطارها واطراها ولم يكن قد انهجم ابدا فهكذا ما رد ان نسهم معنا لانتفار إبراهيم على الهدراعي قلت يا صنايا قلت يا صنايا يا قلت فهل الهدم إبراهيم هل الهدم إبراهيم هو مقاريس الناس قد يقاربان بأنه بالحقيقة وفي نظام إيمان وقر إلى أمنة الانتقار لأنه ثمت على إيمان المرحيم رغم التحديدات ورغم أنهم عن ضوار فما كان ذواب قومه إلا أن قالوا حرفته وقالوا ذكاه هذا النموذج لتحديداته انتصر ابراهيم وهو ينقذ النار فانتصر وهو الله من النار هذا الانتقار وهذا الانتقار وعرفت صحيحا من بعيد اننا هو قريب من قريب هذا هو الانتقار وحينما نرى القتام رضي الله عنه لقد غضم من الناحية المرزلة الوريق داره فوريق داره من معه من آل الدار هل هذا ما القتام قال ان انتقار القتام في معارفة الكتاب يكن لما أطّلب من المدن أن يحصّفهم ختماً ولم يستشهد في هذه الأيام إلا من أخر واحد الانتفاع بهذا الانتفاع يقرض بحديث الختم فحديث الشهادة. يا ابو القصير يلعن قوم من راى جره ضاله ايتتام فاملين القطر الحسني يلعن من يدار بجوافه احضائه وقربه القطر القطر دوى عن وازع الدالون ولم يرتقي ريض وتشهاده على الانتصار الذي يكتب تاريخ خطط الانتصار خط شهاده ان انتزال لا يتذكر الشهاده القتل يا قوم ليقضي هذا الأمر أقعد الدين طوائل المتسيئين له وغير المتسيئين بل كثيرا من هؤلاء المثلين ليؤذرين بهذا المات القتال قد انتفر وغم أنه قتل من إن المعركة وظهر انه عظم من ماهيه النبيه لكن ذكراه ركن لمجد التاريخ اعلى عن تطور وكل انسان لا يمكن ان يعوض ولا مثل ما يستجد لا يخلط ذكراها مثل اذا اتشهد في سبيل الله النصير قد الله لو كان في معركة امار الطباها البطر عليه لا يخلط ذكراها مثل ما يقول في سبيل الله فهل هذا ما سيقول عندما قدر؟ كان إن استشهاده كان باقعا من بل من الملايين أن يقرأ الكتب وأن يفهم من هدى وأن يعرفوا ذكرهم الإسلاميين إلا أن قد من فتر أرعى من حين نفتشهد في قبيل الله ليس النقر في معركة لتغلق فيها الإنسان على قتله هذا جدء أغير لما يكون بالنصر الحقيقي أن يكون استشهاد الإنسان لقتله هو أعظم من بقائه وأعظم من انتطاره الانتطار الماضي تخلق ذكره ويبطل صورتك وأتعلم الله من الهندب زراعة ثمرة فيها ورحلة وهندب يقال له مثيله من النحيلة من الناحية المعركة هي المثال الحقيقي لا بد أن نأخذ من تأليهات الحقيقة أهم الجملة من الأمام. جاء كبائه مؤمنا بالمياد لابد ان يرقد الله فان كل مظاهر الشر فان يترك الامر له الوحدة وهو الذي يجدر الامر الاخر والهديمة فاذا اعتقد الامر ذلك فاذا ما اعطى لله. هل ما إن هو يقول إن فطرة إن انتصار دافئين والعقل انتصار وإن الهزيمة الدافئية في نفسي الإنسان هي أبلغ الهزيمة؟ أنا لا أفهم ما هو النظير للخيرة؟ النظير للخيرة القانون؟ لا يمكن بالإسلام أن ينفطر ولا ليس أن يتغير أن هذه هدوية غدافية هي الأمر لا, لا من أن نكون منفطرين ذاتريا فتكون القلوب عالاة بذكر الله من الله قطى على كرة الوثيقة انجرب بها فهذا اعظم النصر والذبت من الانتخار الداخلون من غلقة الروحية من اعظم الانتخار والذبت <تصفيق> ثم حيننا ما غلقت بالعمل لدين الله لا بد ان نستمر فالذي يدعون الله والذي أعلم بالمعروف عنها على الملكة والذي يزارب في سبيل الله والذي يدعون الله بإعناق كلمة الله لا أرضك عمره في النتائج فلم تركن في من النتائج ولا يزارب تلك التمعات ان علاجه عملا ان نفعه الاسلام به فترىهم مجد التمر او لم يجد علاجه ان يستمر ان من الناس فتر في غزوة دبر وغزوة واحد ومن النار انتفاع الاسلام الى غلطة فهؤلاء الضبر يتعابد وقدر ما عليهم ان الذي يأخذ العالم ومجرد المجدورة فيه بالمطارد أفضل الطريق ومتعد عن الحق الأعمال. أمرنا من اللي كانت أعمال وامرنا بأن نبتد مبادئ الامسلام وحواعدة لكن لأننا نحقق نتائج ولا نجم الكمال ومن الولاق الى دعوان الى الله ثم بعد صهور او ثلاث فجدهم قد تواققوا اننا لم نجد نتيجة لهذه الدعوة ولم نجد اخرى لم نجد أسلم على اندينك ولم نجد أن نفتجى بعد ضلاله هذا الفهم والطحيح إلا نعرض بذلك تتحد عن المنهج المرسول لا أن تتمرك الظهرات من الله لا حد رجزت الانتعاب لا حد نجد فلا بد أن تسجد لأن تتمرك من الذي قال لك هو لا ضد قبول الاعمال من داني اجتماع او ظهر المتائج من الذي قال هذا انت قال انا لأتي برسا ثم انطلق عنه تنزد له لماذا قال لان الناس لم يأتي طول يحضر منه الا عشرة. عشرة. ان تنتمح عن الدرد انك كان غالب. الله لو لم, أن لو لم يكن إن ما أن انه ما يفقه ان تخدم عن الدرد. ولو لن يكن انه يحدا ان المسلم لا رض ان يتمر انك اذهب انه لساسب. فلا يحضر ريف الدرد. إلا لما لا يكلم بهذه المتائج ولا بتلك القناة أبدا لا بد أن تعلم وأنت استمر في العمل ولا تقوم أنا لم أحك في شيئا ولم أجل في معره لهذا القناة ولم نجد لنا الله عليه وسلم يدين لنا الله ولم القلامة يات النبي ومعه العقرة يات النبي ومعه الخنفة يات النبي ومعه هثمان يات النبي ومعه الواحد يات النبي ولا أحد معه النبي انه بقتطاه الله فأتبه الله رب ون أحد فهل النبي مهما من انتقر في دعوته كمية ابدا انه انتقر على انتقار مع انه وقت ومهر الواحد والاسمان وقت النبي وما احد معه لم يستبعه لحنا ربما انتجاب دعوته لم يستبعه هل هذا ما النبي في دعوته لا انتقر لأن الله أسمع على ولأن الله أسمع الضهر كلها ولأن الله أسمع لبعوته من الله هذا النبي الذي نؤمن معه واحد انتقر رغم الله كله الأسباع لا بل رغم الله عبر وجود الأسباع هذا النبي من المقرر الهزيمة. ترى <تصفيق> المقالتنا التي احتنا فيها ينتصر كل من بلغ الضوء عند الله، ينتصر كل من له عن المنكر إنما يتبع أحد. ينتصر كل من جاهد في سبيل الله حتى ولو لم يحسن شيئاً. إنه صبت على مبادئ الإسلام فإنه أدى ما علمه جلت ما علمه إدراك النجاة فإذا جاءت هو الخير الذي ينزوه جميعا فإذا لم تأتي فإن ليس من شكور الطرقين ولا يدل على هزيمته بل هو من دائما تحققت النتائج أولا تتحقق. فهذا ان نفهم احقا انا والنصر والهزينة. عليه السلام دعا ربه. دعا الى ربه. الفترة من خمسين عاما. اتعى القرون ومصر. يدعو الى الله. وليس يدعو اتفاعات او ثمان ساعات. وقت العمل فقط انهما يدعو للا ونهارا قال رب اني دعوت قومي للا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا اقرارا وقال اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا كل لأدواها الدعوة بالليل بالنهار في السر في العلانية يوجد بين السر والجهم كل أنواع الزعرة وبالليل والنهار فتسع القرون ونوق ونوق يدعو إلى الله يدعو إلى الله ثم ماذا كانت النتائج؟ أكان في النتائج الآلاف أو الملايين الذين اتبعوا بها ولو كل سنة عشرة. ولو كل شهر لا يفضل هل النتائج وكذا؟ ما يأبدا انما النافض طبع نوح لا يملؤون سفينة لا يملؤون سفينة السفينة التي صنعها في البر وهم يسخرون منه كلنا مر عليهم اننا اسخروا يسخر منه بل في السفينة الحيوانات والطيور من كل ذلك الاسلام وكان منها رقم مثل من اركان فيه من امن وآلة الا من تبق عليه القر ومن امن هادا هم الذين اتبعوا موحا فقال القرآن عمر وما امن معه الا خليل فهل هزم موح؟ هل خلد موح؟ عندما لم يولي الله إلي كماقيم إذ يا عشر رجلات فلم ينهض الناح إنما انتقر فانتقر ليكم عليه السلام فهو أستاذ في هم الدعوة وهو أول رسل الله إلى الأرض فهو قد انتقر أعظم الانتقار فأبنى أن الذي آمن معه قريب له وضعه انه لغانا انتصر رب كم ينبيك الجمال وانتصر مح ارعى الانتصال واعبره وان كانت الحكومة قليلة وان كان الذي امن معه قليل كانت النسيجة دائلة فكانت الحكومة قليلة ياسم انتصر مح فرغم كله النتائج وكلّة من آمن معه فهكذا يكون الانتصار في فهمه الحقيقين انتطر النبي محمد قال الله عز وكلّه رغم من بالعداء من المزيح ورغم مالحقه من المتائب وإنجاة انتطر أنبياء الله ورسره الجميع ويقول من فهم هذه الحقيقة فهم الديدة قلنا لننصر رسولنا للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن الانتقار فارتبال مبادئ الإسلام فالعمل من أجله تلقض على تهم هذا الدين فهل نحن من هل نحن نتفرون. لنت في المعارف فقط لا أن نحن نفكرون انتبال الإسلام اختباس على مرضه من الذي يفكر في الإسلام صباح مساء من الذي يفكر في أيام الإسلام مولا نهار من الذي نعمله مبيني حتى يكون الرق لا نفرق لنبدال المعاركة بل نفرق في الحياة كلها ونحن الميقين وغلبة الدافرية ان الهزينة الروحية فإن عمل الهزينة كباك الوهدان فلا أكد ما يقوم من الهزينة أنا أكد من الانتفاع فمن الواجه لفكرة الإسلام فمن الواجه لعمل الإسلام اننا نعمل دنيانا تخلق أوقات قليلة بالبعيدة بفكرة الإسلام فنعمل له هذا الدنيا الهزيمة اننا نتقرأ فاننا نتنبك الدنيا فنعمل بمستضاع ويقول شغل الشاهد فهل من الزائم كل الإسلام فبذلك قد انتفرنا فورا امغلبنا في معروفة في الغريبنا لكن النصر القتلكين أن نثبت على ذرينا وأن نعمل للإسلام وأن نستمر العمل له فحييكم الله يا وانا يقوم بالشكر اقول قولي هذا واستغفر الله ولا نؤلف بك الله جمعت من نصر بعد الهزيمه على طريق الحق ان انتقاء وانتقاء الدعوه انتقاء العقيده انتقاء الجهاد انتقاء لا من عرفت فالتذات على وجه طريق انتقت به حققنا وقد نتفر ناصم عليه السلام هل نقول من الامن معه إلا الإنسان ينزل فيجب العزب الإنسان إلا طفل لهذا يجبنا بالنسب وإلا بسبب بسبب عن طريق والمطاهرة والنسب أهل أبوه وأعلاقه فهذا حاجة ان مي يطرقون دليل دليل قد يدعون لنا احتضن من مؤمن ذلك فالله يعتنعنا ولا تكن مع التاتلين قال تعالوا الى دليل معكم من الله فالله يطرقنا دليل بكذا تعرض مطهارة للمؤمن ذلك ضرب الله مثلا للنزيلة فإن رأى التميح من المرأة الظل كانت تحت عددني للعبادة والطريحين فأنتهم فأقرب الناس الى لي فلا ان يفتدر على ذلك زيون من ده أقرب الناس على رسول الله محمد على الله عزيزهم عزيزهم زيون قوله تعالى انك لا تهجل ومع هذا فقد انفكر قولا لرسل الله فمن فكر خاصا لرسل الله فانفكر الاسل جميعا رغم كل من من ولكن فهكذا قلنا فنستقنا للإسلام فقلنا انتظامنا قواعدا فإننا نكون منفكرين قلنا فيه وعملنا له وحارسنا على الاستماع للمذاهب، وقمنا السنة بهذا الدين لكوننا صادقين. فلقد حققنا نتائج أولًا محققة. فجهاد سبيل الله أمر ضروري لرد المذاهب، حتى ولولا نتائج. أولًا يحقق نتائج. فالجهاد أمر ضروري وفرضة لازمة. فمن قال إن الجهاد لا انت مطروضا او مطروضا فقد تقر بالله لان الله انت من الجهاد او قائد ومجده لان الجهاد لانت نازلا او مطلوبا فقد تقر بالله لان الله انزل مبادئ الاسلام وقواعده وقال اليوم اتمنت لكم جولة واتمنت عليكم ما محل. ورديت لكم الإسلام هنا. فأطبقت خيائز الإسلام يا من فلا من ينتظم بها يصح إيقاف طرد من القرائد. ومن اضدأ إيقاف طرد فقد كفر بالله عز وجل. القول قال إننا لا نجاهد إلا بكذا وكذا وكذا, وكذا. لا بل الذي هذا. فقيد الرسول فلالله وسلم يقول الجهاد ماضم انه يوم القيامة ماضم ولا بد من تحقيقه وتحقيقه ولا ان يستمر الجهاد لا يتكهل عوائب ولا تمعه موانع ابدا طاحب يقول لا بد من كان يجاهد من الارض يقول لا بد من كياده يقول لا بد من خلاصه كل هذا هذه من لا سبيل عليها هذا من كتاب ولا سنة. ن هذا هو ضلال بعيد فهو ليس كل يوم خلنا توق الحقيقة من فراغ الإسلام لتنطق إذا نطقت وتتعد غيرك فتكون من المعرقين المصدقين. <تصفيق> ألا وعما إذا اعتقلت أن الجهاد ليس قرضا وعما الوقت لا يسمح فهذا ليس فقا إنما هو قطر لله وأن هذه مقابلة لآيات الحكام فحديث رسول الله الحمد قال الله عليه وسلم فالجهاد ماض إلى يوم القيامة في الجهاد ايي خارت لا الكتو حتى قام ولو كان القاعده قاعده او قائتا تجاهلوا يوم لم يوجد عهد ولا يوجد اي شيء يوجد خلاصه وهي في الشوارع التي من المذاهب او الفرق لا اطلبها فنخبر كلامهم لنبتعج عن هذه الملاهج المضيع لطرد من طرائب الاسلام بل تضيع طرد اللقاء له زر الثمان الاسلام اللعاء اخهة الاذ الله يجب ان نحضر نحضر كل ما يحضر على الظالمين ان الذي يحضر على الظالمين ليس في بلاد فقط بل ملاحظة حتى في بلاد النهضة في امريكا فالقل قليل من الطريق هذا النهج وانا افره من القتائج هؤلاء الجواسوس لو نقوطهم لا قد من المل منهم لا من نحذر الناس منهم بل مؤزارة ومضربارة ومضربارة لان خطن الزواتيس في الاستيار انها وقت كالقلطرية ف... النصرية فان في كل مكان لانها لا تقرد الا من عند الظالمين طرق الزواتيس فتقل لذكر لذكرى الطائرة المشؤونة طائرة اثنانية سمسين انت بنيعت انوال مصر واقتصادها وبنيعت كرامة مصر وذنع الشعب مصر تكون اختطارا فيه فجار وفيه قدر وفيه مبقار فنحضر من هؤلاء هؤلاء الذين يخبرون قانون الارهاب قانون الارهاب بيطور على مليان سرعون سرعون الذي اصدر قانون الارهاب ان العون علاق الارض وزعل اهلها شيعة يقدر خطائفة منهم يذبق أبناءهم وقوارف العين الآخر اختلوا أبناء الذين آمنوا معه واضطعوا نتاءهم هذه القرارات القديمة والقرارات الحديث قرارات الجنب للتوداء وثمنا قبل ذلك قرارات نسكه قرارات نسكه من قبض على الأخوان ومعالى وإنباعهم التجين فالقفض على كل من جبء ومعه رفع في مسابه فالقفض على من تربب على المسابه فالقفض على من قاعد اترك مسجين وعطاها خلف الترس لتأكل حفظا بدون غمار فالقفض على هؤلاء هذه القرارات قرارات القرائلة القديمة القديمة, القديمة. يالله ما يفضل قوانون الارهاب ما يقوله هو حالة من القوانين الفرعونية التي تقلها تحت قائم الاستجاج ما أريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد قانون الارهاب من المقطوض به المقطوض به الاثنان اولا واثنان وبرض المؤمنين الموحدين في وضع النهار وعلى طارئة الطريق لكن نقول لهؤلاء ان الاسلام قادم قادم لا محالة مهما صنعتم من ثوانين فمهما ادارتم من قرار ان الاسلام قادم ليظهر وجه الارض من المساس دنيا من قام بها لاني الارض عزنا بعد ان ملاؤه جورا ان الاسلام ان الاسلام قادم إلا قانون الهارة والقوانون الاستثنائية والأحكام العبسينية والقوانون الطوارئ الذي لا يعيش إطل المكرم الإطل الضونادي لا يعيش طوار قطوره إلا في هذه القوانون في ظن القوانون الاستثنائية وأضاهم لو انه رجع الى القانون العادي حتى القانون رجع اتقدره لو رجع الى القانون العادي هل يستقر ايامنا ان القوانين الدستوريه هي التي تحمي وهي التي تضمن على رقاب المسلمين وهي التي بواسطة هذه القوانين يحفظون اقدار المسلمين ويستكون على ظهر تدخل السرقه فوجدون الرجل مع امرأته في قياد واقف او في غطاء واقف والمرأة المتعرية يدخلون في فيكشقون هذا الغطاء فيرون عورات المثلاث فيهتكون الاعرار وهذا فيه هو قالين الاهرهات ليحميهم في زعمل فأنا الله لن يحميهم ابدا وإن يرهم يوما ويسكت هذا النظام ومهما دائعه ينتخبوا مبارك للنار من والرادئة والثالثة مهم انتخبوه إلا هو ملك الملك حكم مثل الملك حسين الملك فهد مثل أولاي العلوح أي فرق بين المنطقة المصرين المفتحدة التي يرثوها كادرا عن كادر فلم تهلنا مبارع عن ردائه وعجباده لتطرخ فيها تطرخ الملك في مملكته فهكذا ينتخل من مرة ثالثة ان الامة التي تنتخد امة جليلة مهينة فقدت عقلها وضاعة ابنها ودهدت لها امة تنتخذ هذا الذي ضلع نفسه وضلع قوانتها وارضها وارضها تنتسبه من المرة التالية لا يقومون انه ينتقر من اجماع اجماع اي اجماع من امتكابات المضيحة المضيحة والمضيحات المطلوع المكحوطة ثم يفعثون على الناس وتفكر فقط الدولة ليقام انهم بايعوهم الاجناع يكذبوا واختروا ان يقولون الا كذبا هل لها الاخوة الاجلاء لا بد ان نعرف لا بد ان نعرف الحقائق ولا بد ان نعرف الناس والهزئمة اننا قولنا بمقدار الكذار لنا جلدات الاسلام اننا انت قولنا كلنا علينا عليه فوقينا العهد الذي بي بيننا وبين الله ان الانتقار ليس بالنتائج ولا بالثمار اننا ان يكون كذلنا الشاغل وهي نبدائل في الاسلام فهو الاخوة الاجلاء فعلينا بتقوى راع فعلينا بانتزان مبادئ الاسلام بها ادعوكم لهذا المسجد وان الاخوه الذين يقومون ببناء والانشاء عليه لا تكون من وقت الاموال اعوذ ان نخدع والذي تقوم فيه الشعائر الذي هو احق شئ بالقرط عليه وما تصدقت قطف هذا هو الذي ينفره وهذا الذي تقدمه وما تقدمه لاخوتك من خلق. تجدون عند الله هو خيرا بأعظم عجرة عندنا المسجدين يوثقوا وجه الله ومسحة قطاع من الله له وبركة في الجنة أيها اليك وفي أجل الله كيروا على برشة الله قدروا الله ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وانتزل الإسلام وعلموا عققة الانتصار وتبرعوا من المسجر لا عن ذلك ولا تهنوا ولا تحضنوا فأنتم الأهلون إن كنتم مأهين ألا أصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل القام ثم الله وملائكته يصلون على النبي وإيها الذين عملوا صلوا عليه وسلم تكبير اللهم خليه خليه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا وصلنا بزيات رحمتك وعجائن مالكنا وعلى أسمتنا كل ذنب يا رب من كل بلد سلامه من كل بلد لا صلاح ولا الا لك اللهم ان الله طرق ولا حاجه يا اللهم المجاهدين المجاهدي في افريقيا وانت المجاهدين في فلسطين وانت المجاهدين في الكلبيد وانت المجاهدين في السودان وانت المجاهدين في كل بلد اسلامي اللهم علم من المرابطين في سبيل اللهم علم المجاهدين من علماءك تفضل يا ربنا واخواننا النبي واتبقونا بالإيمان ولا تبعت قلوبنا ذنوا للذينها آمنت ربنا إنك أوق الرحيم فقم الطلاق الله أكبر أشهر الله إلهي الله أشهر الله أشهر الله الله أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر لا تهل إلهي الله يا حمد الله، يا حمد الله، يا حمد الله، تولى منا كبر، تولى منا كبر، تولى منا كبر، تولى منا كبر، أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحيم الرحيم، لانك يوم الدين. يا كنوزي يا كنوزي يا كنوزي يا كنوزي يا كنوزي يا كنوزي يا كنوزي يا وإلا كلا لهم طبعا فهل أنت الله ولا رقيبا نار ولا وقال الذين استكبروا إلا كلا فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار الخزنة جهنم بئوا ربكم يخفف يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأسيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فبئوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم النعمة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الأنباب فاصبر إن وعد الله حق فاستغفر لذنبك وتبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المعبود عليهم ولا جادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبروا معهم ببالد فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 إن الساعة لآترة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فقال ربكم دوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فادقونون جهنم الله الذي جعل لكم الليل لتسكن فيه المعار مبكرا إن الله ألده فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله أكبر